بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجمال كالعين المنفوش أما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهمه هبية وما أدراك ما هي نار حامية